يا حبيب القلوب انت حبيب انت انسي وانت مني قريب يا طبيبا بذكره يتداوى كل ذي علة فنعم الطبيب طلعت شمس حبه في القلوب واستنارت فما لها غروب حب ربنا اعظم حب في الوجود ربنا اقوى عليك لكل ابرى قلوبنا حب ربنا سفينة انقاذ بالمجتمع بتاعنا من الفيروسات المهلكة اللي نازل عليك وربع بها. يا الله والله والله ما طلعت شمس ولا غرض الا ما حبك مقرون بانفاسي وما جلست لا قوم محدثهم الا ما انت حديثي بينك لاسفي فكّر لي بظلمي وفكر واسبح بين بياضك زهري أتيتك أنت حبيبي وربي وأنت محير قلبي وفكري أسير إليك سفيدة شوق يلاطمها الموج في كل بحري فلي ألف نشوى ولي ألف شكوى وعدي ألف قصيدة شعري عرفت الحياة مضرم إليك وليس يفناي ولا مفتقر كنت يا دل من يا رب ربنا خلاني استقبل ايه يا رب يا جماعه خليني انا ايش فعلا محامي في سب على الكل مش عايز اتكلم في مش عارف ثانيه كفى بالله حبيبا انت عايز حد يحبك ليه عايز حد يحبك ليه كفى بالله حبيبا مالي, مالي ومال الاقوياء وان يا رب الغني ولا يحد غناك مالي مالي ومال الاقوياء وان يا رب العظيم الشايمه <تصفيق> إني أويت لكل نأوة في الحياة فما رأيت أعز من نأوات ما رأيت أحز من نأوات حب أعظم حب في وجودكم أعظم حب في الحياة حب الملك الجليل ستين سنة بيعيب شؤل ربنا نفس شفك يا رب أنت مرة بكيتي شو, شو, شو ربنا أنت مرة نزلت من عينك دمعت شو جو ربنا إله جاي لك يا رب جاي لك يا رب في مش بيرجع ليا جاي يا رب جاي يا رب ما فيش حاجه وبينك جاي يا رب ومش هخلي اي حاجه تفصلني عنك جاي لك يا رب جاي لك يا رب هسيب الدنيا كلها وانا عارف ان انا كل شيء وانا عارف ان انا كل شيء جاي لك يا رب جاي يا رب بكل ظرف قياد جاي لك يا رب في كل لحظه من لحظات عمري جاي لك يا رب في اخر من لحظات عمري جاي لك يا رب جاي يا رب دوداتهم يشغلني مال ولا ولد نفيت باسمك ذكرى المال والولد فلو أريق دنيت التربى لن كتمت به حرافك لم تنقص ولم تزل ومن عماء عسى من لبو الإحسان شايف الفيت المعبور والملكة بتعمل حواليه الطوف والطوف والطوف, والطوف خل عالمك شيء شايف كل شمس بالكل بطوف وكل عمر في <تصفيق> الكل يطوف وكل كوكب سيبكل بطوف وكل مجرى بطوف وكل شي حد ما يطوف الكل كله هائم في <تصفيق> حب ربنا كل ذرة في <تصفيق> الحجارة بطوف وانت قلبك أسليك كل ذرة في الجمل بطوف من حب الله وانت قلبك أسليك شجل الشمسان لو نعتكلم كل وقت عن واحد طيب وجميل وبيحبكم وعظيم وكريم خمسه الحلقه اللي كنتوا بتخضوا فيه فولاد اللي كنتوا بتسمعوه عنه ايه الوقت ايه جاي بلكم دي جايب لكم دي فكروا كل يوم هديه بعد كده جه اتصال فولاد بيقول لكم اي مشكلة تقابلك اتصل بيه على الرقم ده اي حاجه تحصل لك اي حد عندك اي مرض تقيله اي حاجه نفسك فيه بس اتصلوا بيه انت بس حبك ليه يزيد ازيد بعد كده لو قلت لك فولاد ده مش هتقابله تبقى فرحان زي يا جماعه ربنا يا ربنا لو واحد عملك واحد على مليون من اللي ربنا عملك. كنت عملت له الحمد يا اديه انت مش تأكلوش ازاي سيحا اذا ما كان في ذكري ربه انت لما كلبت الله متذكر قدامك قلبك يفتك قد ايه؟ الطب بيحصل فيه ايه؟ ده غريب لما كان يثق ربنا قدامه يبكي، رب بيقول له غريب، او كلما ذكر الله امامك ذكرتك فكيف اذا ربنا عليك ربك بوجهه يوم القيامه؟ فسقطت بخشيا عليه فقالت امه يا دغيم يا أو ما يستطيع أحد أن ينكر ربك أمامك يا بغي أنت مش تأتي <تصفيق> <تصفيق> بشتاة